صراط المستقيم صراط الذين أنحبت عليهم غير المرطوب ونحب على الضالين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجود تظن أن يفعل بها كهرة كلا إلى فنغة الدراق رقين من من المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتبطى أولى لك فأولى ثم أولى لك أيحسب الإنسان أن يترك سداه ألم يكن طفة من مليئنا ثم كان على قتابه فخلق فسوى أجعل النوز زوجين الذكر الموتين بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا يذكر الارسا يومئذ يتذكر الارسا عن عالمكما يقول يا ليتني لي قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابا وإنك ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنكتي